عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فأسكنناه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشل لكم به جنات. خَيْلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبُثُّ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزَلَ نِعْمًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي في ذلك وَإِن وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم مَا هذا إلا بشر مثلكم يأكل من تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أعدكم أنكم إذا متواكونتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتراه كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 هُوَ الَّذِي أَتَىٰ نُوحًا بِالْكِتَابِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن بن بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرْدٍ طيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتىحين أيحسبون أن من دونه من مال وبن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون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 إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نُكَلِّفُ نفسا إلا وسعا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم لا تجار اليوم إنكم منا لا تنصرون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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّذِي فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولقد أخذناهم بالعذاب فما لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي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 أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآبا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 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّاطِئِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يحضرون حتى إِذَا جَاءَ أحدهم الموت قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ رَبِّ ارْجِعُونِ صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فوف لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أن سَمِعْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ مُلْفَئُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فسالن العادين قال الا لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيِّرُ الْرَاحِمِينَ